قال ابن أجروم والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وان وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة لا يزال الكلام متصلا عن إعراب الفعل المضارع. وكما سبق أن الفعل المضارع هو الذي يدل على حدث في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم وهذا الفعل معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه حينئذ يبنى فيبنى على السكون مع نون النسوة ويبنى على الفتح مع نون التوكيد إذا لم يتصل بإحدى النونين كان معربا ومعنى كونه معربا أنه يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما أما الرفع فهو ألا يسبق بأداة نصب ولا أداة جزم ويرفع بالضمه أو بثبوت النون وأما النصب فهو الفتحة وما ينوب عنها إذا سبق بأداة نصب أن لن إذن كي والأدوات الأخرى لا مكي ولام الجحود وفاء السببيه وواو المعيه وحتى واو وهكذا اذا سبق باداه من هذه الادوات كان منصوبا فاذا سوق باداه من الادوات المذكوره انفا لم ولما ولام الامر ولام الدعاء فحينئذ يكون مجزوما، والجزم لغة هو القطع الجزم في لغة العرب هو القطع تقول جزمت بكذا أي قطعت به والجزم اصطلاحا هو السكون الذي يحدثه العامل السكون الذي يحدثه العامل عامل الجذب أو ما ينوب عن السكون من حذف النون في الأفعال الخمسة وحذف حرف العلة في الأفعال المعتلة الآخر كما سبق بيان ذلك أليس كذلك أه بلى كذلك بلا كذلك سبق نعم قال والجوازم ثمانية عشر ذكر يعني لم يقل ثمانية عشر اسم ثمانية عشر حرف فلما لم يذكر التمييز جاء بالعدد على الأصل وهو التذكير وإلا فقد ذكر أحرف وذكر اسماء فلو قلنا ثمانية عشر حرفا واسما وكان يمكن أن يخرج من ذلك، فيقول ثماني عشرة أداة، أداة، ثم كعادته أقمب في الكلام، وهذا مما يؤخذ عليه، هو يريد أن ييسر. فاذا يختصر ولا يكثر الأدوات يعني قال لم ولما وألم وألم ألم هي لم مع همزة الاستفهام كما في قول تعالى ألم نشرح لك صدرك فهي أصلها لم وسبقت بهمزة الاستفهام وهذه الصيغة تفيد التقرير ألم نفعل كذا تقرير يعني حدث كذا هذا تقرير لمسألة حدثت قال لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء هذه تجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء هذه تجزم فعلا واحدة ما قلنا ألم هي لم مع همزه لاستفهام التقريري وألما على قول من يرى جواز دخول همزة لاستفهام على لما على قول من يرى ذلك ألم هي لا هي لما وزيدت عليها الهمزة همزة التقريرية لم ولما حرفان حرفا جزم ونفي وقلب لم ولما حرفا نفي من ناحية العمل هما ينفيان المعنى وجزم من ناحية, قلت من ناحية المعنى هما ينفيان المعنى ومن ناحية العمل يجزمان الفعل المضارع ومن ناحية الزمن يقلبان زمن الفعل المضارع إلى زمن الماضي يعني لما تقول لم أفهم هذا الدرس افهم فعل مضارع مجزوم بعد لم ماذا صنعت لم نفت المعنى هذا معناها وجزمت الفعل افهم هذا عملها ثم هذا الفهم كان كان ملفيا في الزمن الماضي فقلبت زمن الفعل المضارع الى الماضي فلذلك يقولون عنها حرف نفي وجزم وقلب نفي للمعنى وجزم للفعل وقلب للزمن ومثلها لما ومثلها لما في النفي والجزم والقلب ولكن بينها وبين لم عدة فروق بين لم ولما عدة فروق، فالنفي بلما مستمر إلى زمن التكلم، أما النفي بلم قد ينقطع، يعني تقول لم أفهم الدرس أمس، ينقطع النفي انقطع، إذن في اليوم فهمته. إنما لما تقول لما أفهم الدرس يعني حتى الآن أنت لم تفهمه فالنافي بلما مستمر إلى زمن التكلم أما النفي بلم فقد يستمر وقد لا يستمر يتصل بزمن التكلم وقد لا يتصل الثاني من الفوارق أن النفي بلما يرجى حصوله بعد زمن التكلم بخلاف لم يرجى ولا يرجى. يعني لو قلت لما أفهم الدرس إذا هذا فيما مضى والغالب على ظنك أنك ستفهمه بعد زمن التكلم هذا بالنسبة ل لما أقول مرة ثانية لما يستمر بها النفي إلى زمن التكلب ويرجى حصول الفعل بعد زمن التكلب أما لم فقد يتصل وقد لا يتصل النفي بها ثم قد يرجى حصول الفعل وقد لا يرجى هذان فارقان وهناك ثلاثة أخرى ليس المجال الآن لذكره صح يعني تقول لم أفهم الدرس أمس لم أفهم الدرس أمس إذن ممكن تفهم اليوم إنما لا صح أن تقول لما أفهم الدرس أمس النفي النافع مستمر إلى زمن التكلم أنت الآن تخص بالامس. واضح يتصل أو لا يتصل بزمن التكلم لم ولما طيب في في القرآن قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلاثة أفعال يلد يولد يكن ثلاثة مجزومة بعد لم وعلامة الجزم السكون لم يكونوا معجزين في الأرض لم يكونوا يكون فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة الجزم حذف النول لأنه من الأفعال الخمس طيب لم يكن الله ليغفر له لم يكن الله يكن هو مجزوم بالسكون وتخلصا من التقاء الساكنين كسرت النون، نعم نعم هذا بالنسبة للم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لما يعلم مجزوم بالسكون كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي فعل مضارع مجزوم بعد لم. وعلامة جزمه حذف حرف العلم نعم لالتقاء الساكنين بل لما يذوق عذاب لما يذوق عذاب يذوق يعني حتى الان لم يذوق العذاب والمنتظر أنهم سيذوقونه ذوقوا فعل مضارع مجزوم بعد لام وعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه وهكذا لم ولما و... نعم نعم هم هذه ليست لما الجزم هذه لما التفصيليه الشرطيه لما أصابتكم مصيبة قلتم فهناك لما تفصيلية شرطية وهناك لما الجازمة التي يأتي بعدها مضارع مضارع لما أصابتكم فعل ماضي وهناك لما بمعنى إلا إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها نعم فنحن نتحدث عن لما التي يأتي بعدها فعل مضارع لم ولما ولم وألم وألما ولام الامر والدعاء الاداه الثالثه من ادوات الجزم هي لام الامر كما قال تعالى لينفق ذو سعه من سعه لينفق لام الأمر هنا ينفق فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه السكون ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا هذه ثلاثة أفعال مجزومة يقضوا يوفوا يطوف وكل منا مجزوم بعد لام الأمر وإعلامة الجزم حذف النون لانه من الأفعال الخمس لما أقول لك لتحسن إلى أبيك لتحسن إلى أبيك ولتصل رحمك ولتصل رحمك ولتقابل السيئة بالحسنة هذه كلها أفعال مجزومه بعد لام الأمر قال والدعاء والأمر من الأعلى إلى الأدنى فإن كان من العبد إلى الرب فهو دعاء فهو دعاء تقول مثلا ليغفر لك ربك ليغفر ربك لك وإنت تؤمن ربنا من أنت ومن الخلق حتى يأمر الله هي لام الأمر ولكن خرج هنا عن الأمر إلى الدعاء فإن كان الأمر من العبد إلى الرب فهو دعاء وإن كان من الولد لأبيه يعني من المخلوق الأدنى إلى المخلوق الأعلى فهو رجاء يعني تقول لأبيك لا تسئ إلي هذا نهى وانت مين عشان تنهبك هذا رجاء وان كان بين قرينين فهو التماس فهو التماس يعني تقول لقرينك صديقك لتفعل كذا فهذا يقله في البلاغة التماس ففهم هذه المعاني الامر من, من الاعلى للأدنى وكذلك النهي من الاعلى الى الادنى الدعاء من المخلوق إلى الخالق سواء في الأمر أو في النهي يعني ربنا اغفر لنا هذا أمر يراد به الدعاء ولا تحمل علينا إصره هذا نهي يراد به الدعاء طيب إن كان من مخلوق أدنى لمخلوق أعلى فهو رجاء في الأمر وفي النهي إن كان بين اثنين متقاربين فهو التماس لا نعم قال ولام الأمر والدعاء كما مثلنا ثم ليقضوا في قول سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا فليكرم لام الأمر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل لام لام الأمر ويقول فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر أو ليصمت اللام لام الأمر أيضا ويصمت فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وهكذا واضح طيب طيب لما يقول تعالى ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك من فاعل القضاء ربك واللام لام الامر اذا هم يامرون الله بالقضاء عليهم اذا هذا الامر موجه الى انه ايه دعاء نعم ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء لا الناهيه التي تجزم الفعل المضارع تاتي في النهي من الاعلى الى الادنى من الخالق للمخلوق من الاب من الوالد لولده من الأستاذ لتلميذه وهكذا كما قلت لا يسخر قوم من قوم لا يسخر هذا إيه نهي ينهى الله عز وجل المسلمين عن السخريه يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا يغتب بعضكم بعضا يسخر يغتب فعلان مضارعان مجزومان بعد لا الناهيه وعلامه الجذب السكوت طيب ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ولا تجسسوا هذه الافعال الثلاث تنابزوا، تجسس أفعال مضارعة مجزومة بعد لنهي وعلامة الجذب حذف النون لأن كل فعل منها من الأفعال الخمس هذا عن لا النهي أما لا الدعائية فهي كما قلت من المخلوق للخالق ربنا ولا تحمل علينا إصرة ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تزغ قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلة هذا كله لا لا الناهية التي تفيد الدعاء لن ناهية الدعائية التي تفيد الدعاء ثم قد يلتبس على الواحد منا لن ناهية ولن فهناك لا التي تنفي والفعل بعدها مرفوع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه هذه كلها لا النافيه هنا تفيد معنى النفي وفارق بين النفي والنهي اما في النفي فانت تنفي وقوع الشيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هنا نهي هذا نهي لا يكلف الله نفسا هذا نفي لذلك الفعل بعد لا مرفوع لا يكلف لا يكلف الله لا يفلح قوم ولو أمر أمرهم امرأ لا يفلح هذا ايه نفي كما تقول ها ماشي ولكن المنافقين لا يعلمون لا يفقهون لا يعقلون هذا كله لا انفي فياتي بعدها مضارع مرفوعا ياتي بعدها فعل مضارع مرفوع اما لنا هي فهي التي تفيد معنى النهي يعني لما تقول مثلا هكذا لا تقصر أم في رعاية أولادها لا تقصر أم في رعاية أولادها فارق بين هذا وذاك. في المثال الأول في الجملة الأولى أنت تنفي أنت تنفي يعني في حد علمك أنك لا تعلم أن هناك أم تقصر فنفيت هذا المعنى لا تقصر أم في حق ابنها أما في الجملة الثانية فأنت تعلم أن هناك تقصيرا لذلك نهيت الأمهات عن ذلك لا تقصر أم هذا نهي فهمنا هذا فارق دقيق بين لا النافية ولا الناهية هناك تنفي والفعل مرفوع وهنا تنهى والفعل مجزوم نعم لا يحل دم امرئ مسلم هذا نفي نفي للحلية آه. هذا نفي يراد به النهي يعني نسلم عندك عندك شيء من المكر عندك شويه مكر على الكليه وفي اللغة العربية الكلية <تصفيق> طيب الله المستعان نعم مش قلت لك عليها لم أخبرك عنها طيب حاول أن تفهم. خلي بال <تصفيق> لا يحل دم مرئ مسلم هذا نفي يراد به النهي وهذا أبلغ من لو نهى كيف هذا لو نهى ممكن بعض المسلمين يعصي فيستحل يستحل دم اخي او يقتل أخاه اخاه انما لما نفى يعني لا يمكن ابدا ان يقع ذلك من مسلم فالنفي ابلغ فهمت شيء من هذا فهمت الثانيه طيب ما هو كل اذا نهى عن شيء هل المسلمون معصومون لا ممكن واحد المسلمين يقع في هذا النفي، صح إنما لما ينفي إذن ينفي وقوع هذا الأمر لأنه اصلا شرعا لا يصدر من مسلم فالنفي أبلغ نفي أبلغ ماشي ما مات الخبر ويراد به الأمر خبر ويراد به الأمر كأنه واقع لا محاله نعم فلا تنس لا نافيه لا نافية عرف لو كانت جازمه فلا تنس مجزوم بعد لانه نهي الجزم حذف حرف العلم انما لا نافيه سنقرئك وبعد اقراء الله لك لن يحدث ابدا ان تنسى الا ما جاء على سبيل التشريع لن آه لا. لن لن أن ولم نعم طيب لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء هذه جعلها جعلها ستة لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وفي حقيقة الأمر أربع لم ولما ولام الأمر ولا النهي عند التفصيل ممكن نجعله الثمانية ألم وألم ولا الدعائية ولام الدعاء طيب قال وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة هذه الأدوات التي تجزم فعلين أدوات تجزم فعلين يعني عملها ليس في فعل واحد ليس قاصرا على فعل واحد وإنما تجزم فعلين وهذا في أسلوب الشرط أسلوب الشرط ارتباط فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط والثاني جواب للأول لأن الأول شرط في الثاني الأول شرط والثاني جواب يعني اشترط عليك الأول ليتحقق الجواب بالثاني إن تذاكر تنجح فالمذاكره شرط في النجاح سبب فيه والنجاح جزاء ليه؟ للمذاكره وجواب لها نتيجة عنها قال وإن وما ومهما وإن حرف وبقية الأدوات أسماء الا اذ ما اختلف النحاه فيها بين كونها حرفا او اسما فيعني سنقول انها حرف مثل ان فمعنى حرفان ان واذ ما واذ ما تؤدي معنى ان ان تذاكر تنجح اذ ما تذاكر تنجح فهي تؤدي معنى إن طيب هذه إن مكسورة الهمزة مخففه النون بخلاف أن التي تنصب المضارع أن ولن هناك أن وهناك إن ثم هناك أن وإنا مشددة النون التي تدخل على الجملة الاسميه فتنصب المبتدا وترفع الخبر فارق بين هذه وتلك إن وهي حرف لربط الجواب بالشرط إن تذاكر تنجح إن تطع والديك يرضى عنك ربك تفلح إن تذاكر تفلح إن تحرص على الجماعة تنال ثوابا عظيمة إن تصدق في حديثك يحببك الناس وهكذا كما ترى هي تربط جواب الشرط بفعل الشرط إن تصدق في الحديث يحببك الناس فالحب حب الناس لك جزاء وجواب مترتب على صدقك في الحديث والصدق شرط في ذلك صدقك شرط في حب الناس لك وهكذا ومثلها إذ ما إذ ما قيل حرف وقيل أسم اختلف في ذلك ونقول هي حرف على قول فريق من النحاة وما ومهما ما ومهما وهذان اسم شرط لغير العاقل اسم شرط لغير العاقل وهناك من وهي اسم شرط للعاقل ولم يذكرها ابن آج الروم من؟, من يعمل سوءا يجزبه من يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون سوءا يجزى يجزى جواب الشرط مجزوم علامة جزمي حذف حرف العل إن الفعل أصله, أصله يجزى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل فعل الشرط مجزوم علامة جزمي السكون من يطيع الرسول فقد اطاع الله من يطع مش يطيع يطع فعل الشرط مجزوم علامه جزمه السكون طيب الطاعه هذه تصدر من عاقل من يعمل سوءا يجزى به طالما سوء في مجزاه اذن عاقل مكلف لان الحيوان لو فعل سوءا لا يجزى به لانه غيره مكلف اذن من اسم شرط للعاقل وتقول في المثال المشهور من يذاكر ينجح من يذاكر ينجح فمن اسم شرط للعاقل اما ما ومهما فاسم شرط لغير العاقل وما تفعل وما يفعل من خير فلن يكفروا وما يفعل من خير فلن يكفروا يفعل فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه حذف النون وما تنفقوا من شيء يوفى اليكم وانتم لا تظلموا وما تنفقوا فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه حذف النون يوفى اليكم جواب الشرط مجزوم علامة حذف حرف العله مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمني مهما إيه؟ تأتنا وأصل الفعل تأتينا أين ذابت النون هذا فعل الشرط مجزوم علامة الجزم حذ النون ومهما تكن عند امرئ من خليقه وإن خالها تخفى على الناس تعلم ومهما تكن هذا من كلام زهير بن ابي سلمة نعم ها الكلام هنا على الشيء المنفق بدليل يوفى اليك يوفى هذا اي نعم مش لا لو لو نتحدث عن منفق نقول ايه من ينفق ينال خيرا كثيرا من ينفق نما هذا عليه على الشيء المنفق مم. نعم ها مهما تاتنا اي مجزوم بحذف حرف العلم ما عليه نون لا مجزوم بحذف حرف العلم كنت قلت مجزوم بالنون لا هو مجزوم بحذف حرف العلم مهما تاتنا نعم فما نحن لك مؤمن جمله جمله يكون الجواب جمله في محل جزم جمله كلها في محل جزم جواب الشرط نعم لا من هنا استفهامي من هنا استفهامي نعم طيب قال وما رب العالمين ما استفاميه فرعون يسأل موسى عن ربه خلاص وهو لا يسأله عن ذات ربه ما ايه ومن ربه انما قاله وما هو يسأله هنا عن الصفة يسأله عن الصفة ايه الدليل على كده انه هو سأل بما ولم يسأل بمن شي فارق بين ما ومن قال احنا بنقرا وخلاص شي فارق بين ما ومن ما لغير العاقل ومن للعاقل في حق الله نقول من للعالم ففرعون يسأل موسى ليس عن ذات ربه وإنما يسأل عن صفته كما قال تعالى فانكحوا من ولا ما طاب هنا مراعاة الوصف هنا على مراعاة الوصف نعم هو يسال هنا عن الذات مره سال عن الذات ومره سال عن الصفات طيب اقول ما ومهما اسم شرط لغير العاقل وفي قول في قول زهير بن ابي سلمى ومهما تكن هذا فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون ومهما تكن عند امرئ من خليقه وإن خالها ظنها تخفى على الناس تعلم الأصل تعلم جواب الشرط وهنا أدخل أسلوبين للشرط وجعل الجواب واحدا مهما تكن عند امرئ من خليقه ثم اتى بشرط آخر وإن خالها تخفى على الناس قال إيه تعلمي مهما تكن عند مريء من خليقة تعلمي هذا جواب شرط وإن خالها تخفى على الناس تعلمي يعني صح هنا وصح وهذا من عجيب الأمر في لغة العرب طيب فإذا أخرى تتعلق بهذا الأصل أن يقال سلمى بفتح السين ولكن لأن العرب ينوعون فذكروا بعض الأشخاص بضم السن فقالوا سلم إنما الأصل سلم قل أن تجد من تسمى سلمة ها قل أن تجد من يسمى أو تسمى سلم بالضم لكن هذا إيه لدفع يعني سلمة سلمة سلمة لا مرة سلمة ومرة سلمة عجيب أمر العرب ماذا تريد لان ال لا أبا لك يسأمي هذا قوي شرط آخر ختبارك ومن يعش ثمانين حولا لا أبى لك يسأمي هي القصيدة كلها مكسورة الميم مكسورة الميم وقلت قبل ذلك يجوز في الشعر أن يجعل الحرف الساكن مكسورة في القفي طيب قال وأي وهذه باعتبار ما تضاف إليه اسم شرط باعتبار ما يضاف إليه يعني ممكن تقول للعاقل مثل أي إنسان تصاحب أصاحب أي إنسان تصاحبه أصاحب فأي هنا أضيفت لإنسان وإنسان عاق ممكن تأتي أي لغير العاق أي كتاب تقرأ تستفد منه أي كتاب تقرأ تستفد منه وضح. ومنه قوله تعالى ايا ما تدعو فله الأسماء الحسنى يعني أي أي اسم دعوتم الله به فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى تدعو فعل مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمس هذا فعل مسند لواء الجماعه تدعو نعم فلاه الأسماء الحسن جملة اسمية نعم ليس شرطا أن يكون جواب الشرط فعلا ممكن يأتي جملة اسمية ممكن جملة فعليه ممكن يأتي فعلا ماضية أو فعلا مضارعة وهكذا نعم ايا ايا ما. ما ذي زائدة في القرآن صلة تأدن مع القرآن فنقول صلة لتوكيد الكلام إنما اسم الشرط أي اسم الشرط أي طيب فقلت أي باعتبار ما تضاف إلى ممكن تضاف لزمن ممكن تضاف لمكان لعاقل أو غير عاقل وهكذا وهناك متى وأيان وهذان اسم شرط للزمان متى وأيان متى تذاكر تفهم هل هنا أنا أسأل ولا اشترط لو أنا سألت سأقول متى تذاكر أسأل عن زمن المذاكر انما هنا أنا اشترط عليك متى تذاكر تفهم يعني في اي زمن حدثت منك المذاكره سيحدث لك الفهم واضح مثله ايانا ايانا ايانا تحضر درس علم تنل ثوابا عظيما متى متى تحضر درس علم تنل فعل الشرط وجواب الشرط أين وأن وحيثما وهذه ثلاثة أسماء شرط للمكان أين وأن وحيثما وأن قد ياتي اسم استفهام أن لك هذا نور أن أراه كيف أراه فان قد تاتي استفامي وقد تاتي شرطيه مثل اين وتأتي ما بعد اين كثيره فتقول اينما اينما تكون ياتي بكم الله جميعا تكون مش زوم بحذف النون ياتي بكم مش زوم بحذف حرف العلم اينما تكون يدرككم يدرك ادغى الكف الكف يدرككم انما الاصل يدرك فعل الشرط مجزوم بالسكون جا جواب الشرط مجزوم بالسكون اينما وممكن تقول اين ولكن يكثر اقتران ما بها وكذلك حيثما حيثما حيثما تصل تصل يعني حيثما تصلي لله يتقبل منك حيثما حيثما تذاكر تف مثال المشهور وكيفما وهي للحال هذا اسم شرط للحال كيفما تعامل غيرك يعاملك كيفما تعامل غيرك يعاملك تعامل يعامل، ها؟ فعل الشرط وجواب الشرط مجزوماني بالسكون. كيفما تعاملوا الناس يعاملوكم. فعل الشرط وجواب الشرط مجزومان بحذف النون. كيفما تعاملوا يعاملوكم مجزوماني بحذف النون. كيفما توف الناس يوفوا لك توف بحذ حرف العله يوف بحذ النور ثم قال وإذا في الشعر خاصة هذا للضرورة الشعرية يعني إذا تأتي في ضرورة الشعر والأصل أن إذا أداة شرط غير جازمة إذا تحسنون إلى الناس يحسنون إليكم هي اداه شرط ولكن لا تجزم فتحسنون إلى الناس يحسنون فعل الشرط وجواب الشرط مرفوع على مترفع ثبوت النور ولكن قد يضطر الشاعر إلى وضع إلى حذف النون مثلا أو حذف حرف العلة لكي يستقيم الوزن فلذلك قال إيه في الشعر خاصة أي للضرورة الشعرية يعني ليس في كلام الناس العادي تأتي إذا جازمة إنما هي أداة شرط غير جازمة هذا عن ادوات الشرط او ادوات الجزم التي ذكرها ابن آج الروم واضح الكلام طيب هل هناك سؤال اداه الشرط تحذف لا اعلم ذلك نعم بعد كل أدوات الجزم نقول فعل مضارعها مجزوم بلم مجزوم بلنهية فيش خلاف بين النحاف مسألة هل الجزم بلم أو بغيرها هو بلم بلنهية بلام الأمر بخلاف النصب بلام التعليل هل منصوب بها أو منصوب بان مضمرة يعني كل الجزم بعد الجزم مجزوم بعد كذا او مجزوم بكذا صحيحة ما نحن كنا لكي نخرج من الخلاف الموجود منصوب بعد بعد لا بأن أن ولن هذه تنصب بنفسها باتفاق النحاة فنقول منصوب بأن منصوب بلن منصوب بإذن ولو وسعت فقلت منصوب بعد أن لا إشكا ولكن الأدق أن تكون منصوب بأن طيب فبقيت الأدوات حتى وفاء السببية ولم الجحود على قول الكوفيين منصوب بكذا على قول البسطين منصوب بعد كذا لأنه منصوب بأن في حقيقة الأمر. اي نعم نعم يشكل عادة كلمة الله وريني ذلك أرينيه بعد الدرس ب... نعم ها مش قال لم وألم ولما وألم ولام الأمر والدعاء ما يقول لم الأمر والأمر منه الأمر ومنه الرجاء ومنه الالتماس ومنه الدعاء هذا معلوم يعني لا يوسع في المت انما يختصر نعم نعم واذا في هذا السؤال لي عملها فين طيب ماشي كان خطأ مطبعي وأرينيها أيضا إن شاء الله بعد الدرس ورد نعم قلوا في فتح على اللام يجعى لا وخطأ مطبعي تقريبا نعم سمت الصمت يكفر الله عنه بأحسني بأحسني الذي لأنه أضيف فيجرب الكسر إذا لم يضف ولم يعرف بالالف واللام جر بالفتح فحيه بأحسنة نعم آخر سؤال بعد إين يأتي فعل ماضي نعم وإن أحد من المشركين استجارك الاعراب فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط يعني ان جاء الضيف اكرمه اكرمه فكرم ضرع مجزوم وجاء فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم لا الفعل فقط هو المبني في محل جزم انما الجملة لما يكون جواب الشرط ستكون في محل جزم الجملة كلها والله سبحانه وتعالى اعلى وأعلم في الدرس القادم نتحدث عن المرفوعات أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.